بنيتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها في مهجتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي في العمر فهي فتنتي فتنة خلابة منحتها محبتي فكلها ضراء تقر منها وقتي بنيتي بنيتي مقامها في مهجتي مقامها بنيتي إن كان لي من فتنة في العمر فهي فتنتي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 وحينما أعود من دوامة الوظيفة وأدخل البيت أرى بنيتي حبيبتي قد فتحت أذرعها باباك يا فرحتي أحمل بنتي عاليا بأذرعي كالنجمة أسألها من جاءكم تقول جاءت جدتي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 بابك كسرت لعبتي بابا كسرت لعبتي وانا تقول لي بابا نجست جزمتي بابا نجست جزمتي لكنني انهرها هي خروجي من حجرتي هي من حجرتي يا لك من مؤذيه نظاره ان اصمت تقول لي يا ابي يا ابي يا ابي مغفومه على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندها أحملها على كفوف الرحمة إذا بها تنظرني بابا نسيت قصتي وعندما أبني حكايتي للحلوة حكايتي الذئب الذي أراد أكل نعجتي سلام في حجري فآتنيها تجاه القبلة ثم أعود بعدها غرقا في نومتي بنيتي بنيتي مقامها في موجتي ان كان لي من كتنتي في العمر فيا بتنتي في يا بتنتي اللامه منحتها محلبتي فكلها براقه ترتقي انه بتني